وَتَهُم يُعرَابُونَ عَلَهَا قاشعينَ مَِ الزُل وَتهُم يُحخْرَبُونَ عَلَهَا فاشعينَ الزُل مَِ الزُلَهرونَ مِ تَفٍ خَاف مَِ الزُل فَالْخَاسِرِينَ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا الَّذِينَ خفروا ان فسهم واهلهم يوم القيامه الذين اضيروا ان فسهم واهلهم يوم القيامه الا ان الظالمين في عذاب ياََغَرَّبُكُمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَ لَهُم وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ من قَبْلَ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ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 ألجأ إيهم هلهم وما لكم من نتيب فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا فإن أعرضوا فما أرسلناك إن عليك إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإنا إذا أذقنا إن تصبهم سيهاتم بما قدمت ايديهم فان الانسان كفور وإن تصبهم سيهاتم بما قدمت ايديهم فان الانسان كفور إِلَٰهِي مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَٰهِي مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الزكور يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الزكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويدعل من يشاء عقيما فهو يزوجهم زفرانا وإناثا ويدعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكرمه الله إلا وحيا أو من إِلَىٰ رَسُولٍ فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي مَا يَكَا إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ